سبع، استمع إلى الجمل وتأمل معانيها مستعينا بالخريطة الآتية يقع البحر الأسود في منطقة شمال تركيا يقع البحر الأبيض المتوسط في منطقة جنوب تركيا يقع بحر إيجا ومرمر في منطقة غرب تركيا تقع بحيرة وان في منطقة شرق تركيا